فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا, بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم ب م ف ا ز ة من العذاب ولهم عذاب أ ل ي م ولله ملك السماوات و ا ل أ ر ض والله على كل شيء قدير إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار ل آ ي ا ت لاولي ا ل أ ل ب ا ب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 سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إ ن ك من تدخل النار فقد اخزيته ربنا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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا, سيئاتنا وتوفنا مع ا ل أ ب ر ا ر ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم ا ل ق ي ا م ة ولا تخزنا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اطيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن أ عنهم سيئاتهم ولادخلنهم أ جنات تجري من تحتها الانهار ث و ا ب من ع ن د ا ل ل ه و ا ل ل ه ع ن ا ل ث و ا ب ل ا ي غ ر أنك ت ق ل ب ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا في ا ل ب ل ا د م ت ا ع ق ل ي ل ثم م و أ و ا ه م ج ه ن م و ب ل س ي ل ل ع ل ك ن ا ل ذ ي ن ا ت ق و ا ر ب ه م ل ه م جنة أتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عندنا ن خ ي ن وَإِنَّ م ِ ن ْ أ َ ه ْ ل ِ ا ل ْ ك ِ ت َ ا ب ِ ل ََ م س ي ُُ ؤ ْ م ِِ ن ب ا للعلوم َََّ الاسلاميه أ ُ ز َِ إِلَيْكُمْ َ إِلَيْهِمْ ِ